الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كنا بدانا في المره السابقه بفضل الله ومن نتي في الكلام في اول دروس علم تجويد الفرقه التمهيديه من كتاب البرهان في تجويد القران وتكلمنا المره اللي فاتت على مقدمه اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في مبادئ علم التجويد وتكلم بعد ذلك على مراتب مراتب القراءة وإحنا اتكلمنا لمحة تاريخية سريعة كده عن علم التجويد ووقفنا في المرة اللي فاتت إن احنا قلنا إن عندنا لحكام اللي احنا أخد هدية هتبقى برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي يعني يا اخواننا يعني بنقول ان الاحكام الاحكام اللي هنتعلمها في في الكتاب ده ان شاء الله هتب برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي القراءة يعني عندنا قراءات عشر قراءات متوترة من اول نافع راح نطلع عليه لغاية خلف العشر عندنا عشر قراءات نافع وابن كثير وابو عمرو ابن عامر وعاصم وكسائي وحمزة وابو جعفر ويعقوب وخلف العشر دي قراءات دي القراءات المتوترة فلما نقول قراءة يبقى بنطلق كلمة قراءة يبقى مقصود بها قراءة من القراءات العشر المتوترة دي طبعا في قراءات شزة لكن احنا بنتكلم عن القراءات المتوترة دي قراءة الرواية واحد من الرواء عن العشرة دول هي عن يبقى نافع مثلا ده قراءة لما نقول الرواية يبقى بنتكلم بها اللي أخذ القرآن على نافع زي قالون هو ورش يبقى نقول رواية قالون عن نافع يبقى قالون ده رواية ونافع ده قراءة لما نقول حفص عن عاصم يبقى حفص ده رواية وعاصم ده القراءة فالقراءة اللي هي قراءة أحد يمنى المشهورين العشرة اللي احنا اتكلمنا عليهم هو نافع ومن كثير وغيرهم ومنهم عاصم رحمة الله عليهم الرواية اللي هو اخذ القرآن عن القارئ ده عاصم اخذ منه حفص واخذ منه شعبة يبقى دلوقتي نقول رواية حفص عن عاصم الطريق عندنا في طريقين كبار في بيان روايات وقراءات القرآن طريق الشراطبية وطريقة طيبة طريق الشراطبية اللي هو قصيدة الشراطبية لنظام الأمام الشاطبي رحمه الله والطيبة طيبة النشر لنظامها الإمام ابن الجزري رحمه الله ماشي كده دول طريقين كبار آآ آآ اللي احنا هنتكلم فيه أحكام قراءة القرآن واحكام التجويد اللي احنا هنتكلم عليها في الكتاب ده هتبقى اللي هي اللي كانت اللي عن عاصم يعني كل قارئ من القراء دول له أحكام معينة في القراءة يعني له أحكام معينة في القراءة يعني بيقرأ القرآن بطريقة معينة بصورة في الأداء معينة. فالشاطبي يقول ان فلان كان بيقرأ بالصورة الفلانية وهكذا. تمام؟ ويقول إن إن الراوي اللي خادع عن القرد ده كان بيقرأ بالطريقة الفلانية. جميل كده فيجي الشاطبي يقول لنا إن حفص كان بيقرأ بالصورة الفلانية وبطريقة الأداء الفلانية. بيقسمها على أبواب كده فيقول إن حفص عن عاصم كان بيقرأ بهذه الكيفية أو بهذه الهيئة. فا كل قارئ وكل راوي ممكن يبقى كل راوي كمان مش كل قارئ بس بيبالو أحكام تختلف عن أحكام التاني وكان بيتفقوا في بعض الأحكام يبقى كلهم متفقين في بعض الأحكام ومختلفين في أحكام أخرى فأحكام التجويد والـ والـ وقواعد التجويد اللي هنقولها في هذا الكتاب هتبقى برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية تمام يبقى الطريقه او الهيئة او الصورة اللي كان حفص بيقرأ بيها اللي ذكرها الامام الشاطبي دي اللي عليها اللي عليها اللي القواعد والاحكام اللي هناخدها هنا تمام ان شاء الله في الكتاب واللي عليها ضبط المصحف اللي عليها ضبط المصحف المصحف اللي موجوده معنا دلوقتي مضبوطه على رواية حفص عن عاصم من طريق من طريق الشاطبي زي ما هيجي بعد كده ان شاء الله نتكلم عليه فإذا كنا احنا هناخد الاحكام والقواعد بروية حفص عن عاصم فيعني في نعرف تعريف سريع كده للإمام عاصم وبعدين نتعرف على على الإمام حفص رحمة الله على الجميع تعريف سريع كده وبعد كده نبدأ نتكلم على الأحكام إن شاء الله فعندنا الإمام عاصم هو الإمام عاصم نبي النجود الأسدي الكوفي من الكوفة من العراق رحمة الله عليه هو كوفي وقيل اسمه عاصم بن بهدله وقيل البندله ده اسم امه على اختلاف يعني ااا او أبو النجود ده قيل ان هو اسم ابي وقيل ان هي كنيته كونيت ابوه كونيت ابوه عاصم يعني وان اسمه كان عبد الله يعني في اختلاف كبير في, في في في اسم الامام عاصم رحمه الله لكن المشهور ان هو عاصم بن ابي النجود عاصم رحمه الله قرأ على ابو عبد الرحمن السلمي وابو عبد الرحمن السلمي قرأ على علي بن ابي طالب وعلى ابي بن كعب وعلى غيرهم من الصحابه لكن السند اللي هو سند عاصم للقراءه عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الامام عاصم توفي سنه 127 هجريه وقال 29 على خلاف في سنة وفاته رحمه الله أما حفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر كونيته أبو عمر كان كوفي كذلك وهو ربيب عاصم رحمه الله ربيبه يعني ابن زوجته يعني عاصم تزوج هذه المرأة وعندها حفص فكان حفص ملازم لعاصم وقرأ عليه كثيرا وأتقن عليه القراءة يعني حتى إن قيل إن حفص كان أعلم أعلم الناس بقراءة عاصم رحمه الله الجميع ولد حفص سنة 90 هجرية وترفي سنة 188 هجرية وكان يقدمون حفص على شعبة في شعبة الرواة الثانية للإمام عاصم كانوا بيقدموا حفص على شعبة في القراء وفي في الإتقان حتى كان الشاطبي رحمه الله في التعريف بالأئمة القراء والرواه عنهم منقول وحفصهم وبالإتقان كان مفضل, يعني كان مفضل في الإتقان في إتقان الأحكام والقواعد عن شعبة في قراءة عاصم رحمه الله فده عاصم وحفص رحمة الله على الجميع ده اللي احنا هنتعلم الأحكام على رواية حفص عن عاصم من طريق الشطرية إن شاء الله يعني هو الشيخ بدا في احكام الاستعاذة على طول والبسمله وجعل الشيخ يعني آه آه كلام على فضل القران وفضل تعلم القران وفضل قراءه القران خلاه في في في فصل كده في الاخر خالص وإن كان يعني يعني لعل كان الاولى ان, إن يكون الكلام على فضل القرآن وفضل قراءة القرآن وفضل تعلم القرآن يكون في البداية قبل الشروع في الأحكام عشان يكون كحافز في الإقبال على هذا العلم إن الإنسان يعرف فضل الحاجة اللي هو بيتعلمها وزي ما كان السلف يقولوا من عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل فالإنسان كل ما يعرف قيمة العلم اللي بيتعلمه قيمت المسائل اللي بيتعلمها بيقبل عليها وبيكتهد فيها لتحصيل هذا الفضل وهذا الثواب والأجر المترتب على تعلم هذه الأحكام لكن على أي حال فخلاص ما فيش مشكلة طالما هو الشيخ جعل الفصل ده في في نهاية الكتاب خلاص حن حنسير على ترتيب الشيخ للكتاب ونبدأ بالأحكام وإن شاء الله في النهاية ممكن لما نصل للفصل الأخير نبدأ نتكلم في فضل القرآن الشيخ تكلم عليه في النهاية فأول مسألة في مسائل القواعد هذا العلم اللي ذكرها الشيخ الاستعاذة والبسملة لأن هو الشروع في قراءة القرآن بيكون ده أول حاجة قبل الشروع في القراءة هي الأحكام متعلقة بالقراءة فأول حاجة قبل ما القارئ يشرع في القراءة بيستعيذ ويوسمي فالمباحث اللي هيتكلم عنها الشيخ في الاستعاذة هيتكلم عن حكم الاستعاذة ويتكلم عن أحوال الاستعاذة من الجهر والإصرار وأحوال أو أوجه الابتداء من الاستعاذة وصيغة لصغة الاستعاذة وطبعا يعني بعد ذلك يتكلم عن البسملة وهيتكلم فيها بمباحث مشابهة للاستعاذة يعني يتكلم برضو على احوالها واوجه الابتداء ابتداء بها هو بين الصورتين يعني البسملة بين الصورتين فيقول الشيخ رحمه الله عليه الاستعاذة حكمها هي مستحبة وقال وجب الجمهور على ان الاستعاذة مستحبة عند قراءه القران الكريم وقال بعضها العلم بوجوبها عند البدء بالقراءة عشان الآية في الامر بالاستعاذة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فده أمر فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فده أمر من الاستعاذ فبعضها العلم ذهب إلى وجوب الاستعاذة بسبب هذا هذا الأمر يعني قال الاستعاذة وجبة لأن في أمر هو الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تدل قرية على صرف هذا الوجوب الجبل الاستحباب أو إلى غير الحكم بالوجوب قال هي مستحبة وقيل وجبة عند البدي بقرأ. طيب المسألة الثانية اللي حد عليها في الاستعادة صيغة المست... الاستعادة قال وصيغتها المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو قال وعشان الآية فصوله النحل يعني في ذا قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ب هو كذا أي على وفق الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاا فا داء الصيغة المختارة عند عند أهل الأداء لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مصح عنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما روى الترمذي والنسائي وكذلك رواه ابو داود ان صيغه الاستعاذة التي كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذه الصيغه على أي صيغه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الصيغة الأولى لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فقد حصل بذلك الاستعاذ لكن طبعا الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولى قالوا لها أربع حالات لها أربع حالات ده بالنسبة للايه؟ لأحوال الجهر والإسرار يعني هل يجهر بالاستعاذة ولا يسر بها قال في اربع احوال للاستعاذة فكل حالة من الحالات دي هيقول يجهر بها أم يسر بها قال حالتان يجهر بها فيهما وحالتان يسر بها فيهما فيجهر في المحافل والتعليم في المحافل يعني واحد بيقرأ على الناس يقرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والتعليم يعني واحد بيعلم الناس فبيعلمهم فيعلموا احكام الاستعاذة فيقرأ الاستعاذة جهرا حتى يتعلم الناس منه كيفية قراءة الاستعاذة أو كيفية الأداء الصحيح للاستعاذة لأنها برضو الاستعاذة هيببى فيها برضو ايه أحكم التجويد ويصر بها في الصلاة أو ويصر بها في الصلاة والانفراد إذا كان بيصلي هيسر بالاستعاذة بي وإذا كان يقرأ منفردا يعني واحد مش بيصلي لكن بيقرأ الواحد وفقلص مش محتاج أن يجهر بالقراءة ولا يجهر بالاستعاذ فيسر بها فيهما طيب نقول أوجه الابتداء بقى بالاستعاذ مع البسملة مع أول السور يعني دلوقتي هو هستعيد بالله من الشيطان الرجيم وبعد الاستعاذة في بسملة وبعدين أول السور طيب ايه الوجه اللي نعمله يعني نعمل ايه نبدأ بالاستعاذة وبعدين البسملة وبعدين اول الصورة طيب ازاي فهو بي بيقول ازاي نعمل آه نقرأ آه البسملة آه مع الاستعاذة مع اول الصورة فقال لها اربعة اوجه ماشي كده ده زي ما هو واضح كده ان ده اول الصورة لكن في وسط الصورة الجزء الصورة عيب في تخير بين الاتيان بالاستعاذة مع البسمة أو الاستعاذة فقط بدون بسمة وإن كان ده ممكن يبقى هو الأقرب يعني البسمة لأوائل الصور ولكن في أجزاء الصورة يبقى يكتفى بالاستعاذة ثم يقرأ في جزء الصورة أو في وسط الصورة التي يقرأ فيه. لكن مع أول الصورة حيب في أوجه الابتداء والترتيب ده هو عامل أوج أربعة أوجه الترتيب ده ترتيب بال بالأفضل من جهة الأداء والأولى من جهة الأداء يعني الوجه الأول ده أفضلهم وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابعة فبيقول الوجه الأول قطع الجميع قطع الجميع من الاستعارة عن البسمة عن أول السورة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يبقى قرأ الاستعاذة وقف وبعدين قرأ البسمله وقف وبعدين قرأ اول سوره ده الوجه الاول الوجه الثاني قطع الاول اللي هو الاستعاذة ووصل الثاني اللي هو البسمله بالثالث اللي هو اول السوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قبل الاستعاذة وقف ووصل البسملة بأول الصورة طيب الوجه الثالث وصل الأول اللي هو الاستعاذة بالثاني البسملة مع الوقف عليه وقطع الثالث اللي هو أول الصورة فيبقى إيه؟ <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. مع أول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى هو كده ده ايه ده الاستعاذة مع البسمالة مع الاول السورة ده طبعا في غير براءة غير صورة التوبة يعني. اما في صورة التوبة هو مفيش غير وجهية مفيش غير وجهين ليه لان لااكين بسمالة في الاول التوبة هو عب باستعاذة بعد اول الصورة على طول فيما وصل الجميع اللي هو وصل استعاذة باول الصورة او في تجه황ة اللي في اثنين معنا ببعض خلص ما فيش حاجة تالتة. او فيش حاجة نعرف نعملها غير أول الصورة فقط لكن في باقي صور للقرآن لأن كلها أبدوء بالبسملة فعبه في أربع أوجه لإستعاذة مع البسملة مع أول الصور قال ولها بين كل صورتين ثلاثة أوجه لها هو كده انتقل لفين؟ انتقل من البسملة بقى. انتقل من الاستعاذة للبسملة لأن ما فيش استعاذة بين الصور فيش استعاذة بين الصور فلما يقول ولها بين كل الصورتين يتكلم عن عن البسملة فهو مثلا عندنا صورة الفاتحة وبعدين صورة البقرة انا دلوقتي قرأت صورة الفاتحة وانتهيت من صورة الفاتحة حقرأ صورة البقرة يبقى دلوقتي في آخر الصورة الأولانية الفاتحة وبعدين في بسملة وفي أول الصورة التانية تمام؟ مفيش استعاذة خلاص كده بقى. يبقى أول آه آه وجه من من الأوجه قطع الجميع ده برضه ترتيب على إليه على الأفضل. أول وجه للبسملة مع آخر الصورة الأولى وأول الصورة الثانية قطع الجميع. يبقى للوقت حقف على أول على آخر الصورة الأولى وعلى البسملة وعلى أقطع عنهم أول الصورة الثانية. يعني وَلَا ضَالِّي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم كده قطعنا آخر الصورة عن البسملة عن أول الصورة طيب الوجه الثاني قطع الأول اللي هو آخر الصورة الأولانية ووصل الثاني بالثالث يعني وصل البسملة بأول الصورة الثانية يبقى آه آه آه اخر الفاتحه ونقف وبعدين نوصل البسمله باول الصوره ولما بِسْمِ بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ميم وبعدين وصل الجميع اخر الصوره الاولى بالبسمله باول الصوره الثانية ونمالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف م يعني ال ال الترتيب العقلي والمنطقي بيقول إن ممكن يبقى فيه كمان إيه كمان وجه اللي هو وصل الأول بالثاني وصل الاول بالثاني اللي هو وصل اخر الصوره بالبسمله وقطعهم عن عن اول الصوره الثانيه وصل وقطعهم عن اول الصوره الثانيه لكن ده الوجه ده ممتنع وجه ده ممتنع باتفاق الجميع لم تجعل لآخر الصور وإنما لأوائل الصور. تمام ففي وجه رابع كده ممتنع معانا اللي هو وصل الأول بالثاني وقطعوهم عن عن الثالث يعني وصل آخر الصورة الأولى بالبسملة وقطعوهم عن آآ أول الصورة الثانية تمام كده ده برضو في الصور كلها معادة صورة آآ الأنفال والتوبة فبين الأنفال والتوبة حيب عندنا آخر الأنفال وأول براءة تمام فعيب الأوجه بين بين آخر الأنفال وأول التوبة آآ آآ تلات أول الوقف والسكت والواصل بدون بسمانة تمام؟ الوقف والسكت والواصل بدون بسمانة يعني في مستلحات كده محتاجين إحنا نفهمها إيه الوقف وإيه السكت؟ ونفهم إيه الفرق بين الوقف بين السكت نفهم إيه ده وإيه ده بس نعم فهمين يعني الأداء يبقى عمل إزاي الوقف هو قطع الصوت على الكلمة زمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة ويكون على رؤوس الآيات وأواسطها يعني ممكن يقف وسط الآية بس يبقى موضع يحسن الوقف عليه بل الوقف ده كده هو قطع الصوت على الكلمة هو وقف عند كلمة هيوقف عندها مش هيكمل هيوقف وقت بسيط يتنفس فيه عادة يعني هيبقى وقت بسيط بس ما يطولش او لا هي وقت ان هو ياخد نفسه بس اللي استئنا في القراءة والوقف ده يكون على رؤوس الايات وممكن يبقى في وسط الاية بس على موضع يحسن له الوقف عليه طيب ده الوقف طيب السكت قطع الصوت زمناً, زمنا دون زمن الوقف عاده من غير تنفس مع قصد القراءة يعني لابد يعني أن يكون هو حيستمر في القراءة هو ينوي استئناف القراءة فالسكت هيبقى, هيبقى قطع الصوت بس زمن أقل من زمن الوقف ومن غير يعني في الوقف القارئ بياخد نفسه عشان يكمل القراءة لا في السكت بيوقف بيقطع الصوت لكن الزمن أقل من زمن الوقف وبيكون بدون تنفس برضو بنية استئناف القراءة وده مقيد بالسماع ده مقيد بالسماع يعني, يعني بالرواية يعني يكون وصلينه أن في سكت في الموضع ده يعني ما واحد يسكت سكت في موضع باختياره كده لا يوقف باختياره ماشي يوقف باختياره على رأس الآية أو في وسط الآية على موضع يحسن وقف عليه ماشي ده باختياره لكن السكت مش باختيار القارب لا ده أنا ودي يكون في وصل لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سكت في هذا الموضع زي سكتت حفص المشهورة اللي هي وقيل من راق كلا بل رانة وهكذا دي سكتات ووقف على عوجه ومرقدنا دي اسمها سكت يعني يقول وقيل من راق يبقى خلاص أنا سكت زمن بسيط خالص أقل من زمن الـ الـ الوقف وبدون تنفس فده اسمه سكت فده فارق بين الوقف والسكت يبقى في آخر الأنفال عليم براءة من الله ورسوله انا كده وقفت يبقى وقفت زمن بسيط بنيت استئناف القراءة يتنفس فيه عادة أو براءة من الله ورسوله ماشي كده فالسكت حقف على الكلمة بس بدون تنفس وزمن أيسر أو أقل من زمن الوقف أو الوصل بدون بسملة حليمون براءتهم من الله ورسوله ماشي كده هيبقى وصلها بقى بالإيه بالإقلاب لأنها هيبقى تنوين وبعده حرف الباء. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الاستعاذة وصيغة الاستعاذة وحكم الاستعاذة و من من حيث الجهر و اصرار الابتداء بها مع البسملة مع اول صورة لاح قلنا اوجه الابتداء بها في صورة التوبة لان لها اوجه ابتداء خاصة بها وقلنا قلنا في وسط الصورة اوجه الاستعاذة في وسط الصورة وبعد كده اتكلمنا على البسملة و اوجه الابتداء ب وأوجه البسملة بين بين الصورتين بين آخر الصورة الأولى وأول الصورة الثانية يبدأ بعد كده في الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين إحنا عندنا في التجويد في مواضيع كبيرة مواضيع كبيرة ممكن اي اربع مواضيع كبيره في التجويد لو خلصناها يبقى احنا كده تقريبا خلصنا التجويد كله لان هي يعني ايه لو بنتكلم في خريطه ذهنيه للتجويد كده يبقى عندنا اول موضوع من المواضيع الكبيره في التجويد موضوع الاحكام احكام الحروف الساكنه احكام الحروف الساكنه عندنا في احكام الحروف الساكنه في التجويد بنتكلم على ثلاث حروف النون الساكنه والميم الساكنه واللام الساكنه بis كده ده موضوع كبير من المواضيع بتاعت التجويد بنتكلم عليها اسمه احكا الحروف الساكنة فكل حرف من الحروف الساكنة دي ببلوء احكام بنتكلم عليك زي ما هيجي دلوقت ان شاء الله نتكلم عن النون وبعدها الميم وبعدها اللام الساكنة و حادب النون الساكنة معنا و الميم الساكنة حيدخل معهم النون و الميم المشاداتين لانهما ايه في الحكمه هايزبو قريبين منهم ايه الموضوع الثاني اللي ft موضوع من المواضيع الكبير في التجوييد موضوع المخارج والصفات ده موضوع من المواضيع الكبيرة برضو وعندنا موضوع من المواضيع الكبيرة برضو في التجويد احكام المد والقصر ده موضوع من المواضيع الكبيرة واخر حاجة بقى موضوع الوقف والابتداء حيتكلم بقى على الوقف والابتداء والوقف على مرسوم الخط والكلمات اللي كتبت بصورة معينة في القران والمقطوع والموصول كل ده هيتكلم عليه في حياتبع احكام الوقف والابتداء تمام فدين مواضيع الكبيرة في التقويد هتلاقي ال الغيرة هيبقى أحكام بسيطة وصغيرة خالص لكن دي الأحكام الكبيرة ورمضان الكبير أحكام الحروف السكينة أحكام المخارج والصفات ومد والقصر والوقف والبدر فأول حاجة من الموضوعات الكبيرة اللي احنا هنتكلم عليها أحكام للحروف السكينة وأول واحد من الحروف دي هنتكلم عليه هو النون السكينة النون السكينة والتنوين يقول النون الساكنه هي التي لا حركه لها كنون من وعن وتكون في الاسم والفعل والحرف وتكون وسطا وطرفا يعني النون الساكنه يعني مش متحركة يعني احنا عارفين ان الحرف يا اما ساكن يا اما متحرك متحرك يا اما بالفتح او بالكسر او بالضم ده متحرك يا اما حرف ساكن لا حركه فيه طيب عندنا الحرف النون الساكنه دي أحب إلا أحكام في التجويد هو بيقول إن هي تكون في الاسم والفعل والحرف يعني إنه لسا بتيجي في الاسم والفعل والحرف زي أنهار مثلا ده في الاسم وتكون موجودة في الفعل برضو ينحتون مثلا وموجودة في الحرف زي عن ومن ما في كده وتكون وسطا وطرفا يعني ممكن تجي في وسط الكلمة وممكن تجي في آخر في آخر الكلمة تمام كده والحكم يبقى واحد لان نون سواء في وسط الكلمة أو في آخر آآآ الكلمة من حيث آآ الأحكام اللي هنقولها دلوقتي إن شاء الله يعني قال والتنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا واقفا يبقى الفرق بين النون الساكنة والتنوين انه النون الساكنة حرف أصلي لكن التنوين ده زائد مش حرفه أصلي أن النون السكنة تأتي في في الاسم والفعل والحرف لكن التنوين يأتي في الاسم بس النون السكنة تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها لكن التنوين لا يأتي إلا في آخر الاسم ما يجيش في وسط الاسم خالص التنوين أن هي النون السكنة ثابتة لفظا لفظا وخطا تمام لكن التنوين ثابت في, في, في اللفظ لكن يكتب ضمتين او كسرتين فتحتين على حسب التنوين بالفتحة او بالضم او بالكسر ما بيتكتبش نون فهو في اللفظ نون لكن في الخط مش نون كذلك من من الفارق بين النون الساكنة والتنوين ان النون الساكنة ثابتة لفظا لا ثابتة آه وقفا واصلا لكن التنوين ثابت واصلا فقط في الوقف بيسقط التنوين طيب أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء دي الأحكام عندنا أربع أحكام في للنون الساكنة والتنوين الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء فعلى حسب الحرف اللي حييجي بعد النون الساكنة والتنوين حيب حكمها من جهة الاظهار أو الإضغام أو القلب أو الاخفاء. إن شاء الله في المرة اللي جاية نتكلم على الأحكام الأربعة للنون الساكنة الاظهار والإضغام والقلب والخفاء أو القلب والخفاء ونتكلم برضه على إيه على الأمثلة بتاعت كل حكم الأحكام ديت ونكمل في أحكام التجويد إن شاء الله المرة القادمة قول قول لهذا. استفر الله من ولكم الحمد لله رب العالمين